اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا اله الاولين والاخرين ويا ارحم الراحمين نسالك في هذا المجلس المبارك أن تسبغ شؤابي برحماتك على قبول ابائنا وامهاتنا اللهم اشملهم بعفو منك وبر نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى لا تدع واحدا منهم ضيقا في قبره الا افسحت له فيه وزدته نورا وحرعا وسرورا. فإليك إليك يا مربية الأجيال يا صانعة الأبطال إليك يا أمي في ضحبي فجر الحب في جديد حياتي أنت في من الحنان الآتي أنت أمي وروضة وضيائي حين تعلو على الدنيا فجر الحب في جديد حياتي أنت في من الحنان الآتي أنت أمي وروضة حين تعلو على الدنى نكباتي لست أجزيك إن محظتك شكري أنت أسمى من هذه الدرجات غياء مغيرتني الليالي فأعيدي إلي صفو حياتي فأعيدي إلي صفو حياتي هل يعي الطفل من يقوم إليه إن بكى أو ينام فوق يديه هل يعي البسمة التي تحتويه أو يعي الدمعة التي تفتديه هل يعي الطفل من يقوم إليه إن أو ينام فوق يديه هل يعي البسمة التي تحتويه أو يعي دمعة التي تفتديه انا إلا والشعور النبيل يمحو شجوني لا أحس الحنان في كل شبر من كياني بالحب كم يحتويني لا أحس الحنان في كل شبر من كياني بالحب كم يحتويني وأرى من خلال روحك روحا غمرتني بالعطف طول السنين ترك تركت لي أصابع الحب منك أترى الحب باقيا في جبيني تركت لي أصابع الحب منك أترى الحب باقيا في جبيني أسعديني بنظرة العطف والحب وفيض من كفك كلها الثاني سامحيني إذا تأخرين ما في فؤادك الضم اني استن لله خلقا ومآبا لجنه الرحمن سامحني اذا تاخر بالرماه ما في فؤادك الضم اني استن لله خلقا ومآبا لجنة